أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إنا وصاكم به لعلكم تأكلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن إِلَّا بِالَّتِي يَا أَحْسَنُ حَنْتَ يَا بَلُومَ أشدَّ إلا وسعى وإذا كلتم فأدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفو ذلك أطيع مستقيمًا فاتبعه، ولا تتبع سُبُلًا فتاف. وأن هذا صراطي مستكيماً فاتبعوه فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم صدق الله العظيم